اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي عَلَمَنِ إِنْ شَأَنَ مَلم يَعْلَم كَلَّا إِنَّ إِنْ لَا إِنَّ إِلَى رَبِّكَ مَرْجِعَ أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى عَبْدًا إِذَا صَلَّى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتول أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى كَلَّا لَإِنْ مَا وَصِيَّتُكَ كَاذِبَتٍ خَاطِئَةٍ فَلْيَذْعُنَا كلا لا تطعه واسجد وقتاً